بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قبحا فَالْمُغِيرَاتِ صُبَحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقَاعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمَّعًا وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم لَمُ إِذَا ثِيَرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ